كنا قد انتهينا من التوحيد أنواع التوحيد ثم بدأنا بضده وهو الشرك ذكرنا أن الشرك حسب ما هو مصطور في الكتاب قال ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي والشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا يقبل معه عملا صالحا كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله يحرم الله عليه الجنة ومهواه النار وما للظالمين من أنصار نعم والشرك الأكبر أربعة أنواع شرك الدعوة هي الدعاء شرك الدعوة الدعاء شرك الدعوة يعني الدعاء وهذا انتهينا من والنوع الثاني شرك النية والقصد إحنا درسنا النية والقصد طيب والشرك الثالث شرك الطاعة أمم والرابع نحن اليوم قبل الله اليوم شرك المحبة هو النوع الرابع والأخير من الشرك الأكبر وهو شرك المحبة قال المصنف رحمه الله تعالى شرك المحبة النوع الرابع شرك المحبة والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداه يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله قول الشارح أي النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة والمراد بهذه المحبة محبة العبدية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فمن أحب العبد ومتى أحب العبد بها غيره معه فقد أشرك به الشرك الأكبر إذن المراد بالمحبة هي المحبة المستلزمة للتعظيم وهذه رأس الأمر هذا التوحيد حبة مع الذل والخطور مع الذل والخطور حبة مع التعظيم والإجلال مع الرغبة مع الرهبة مع الخوف مع الرجاء هذا المحبة وهذا لا يكون هذه المحبة لا تكون إلا لله هذه المخصوص بها من أخلى بها وأحب العبد وأحب غير الله مثل هذه المحبة وهذا الشرك الشرك في الشركة الشركة المحبة وهنا ذكر نقرأ لأن المحبة أنواع هذه المحبة هي التي هي أبودية خالصة لله سبحانه وتعالى فللعبد كلما ترقى في مدارج المحبة كلما على قدره عند الله وازداد قربا منه لأنه إذا أحبك يدنيك إذا أحبك يدنيك قرّك وطبعا هذا شيء أصلب أين في القلب لكن آثاره لا بد أن تظهر على الجوارح عملا وإلا يكون المسألة فيها شيء في خلل في في فيه ثم ذكر هنا قال أما المحبة الطبيعية كما حبتي المالي والأهلي والولدي ونحو ذلك فليست كذلك ليست هي المحبة الشركية أو المحرم لا إنما هذا شيء فطري، شيء جعله خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان أنه يحب المال، يحب ولده، يحب أهله، يحب يحب صاحبه، هذا حب هذه قال مباح، هذا شيء العبد. مجبول عليه مفطور عليه أخلوق فيه نعم. وإنما تذم إذا اخترنا معها شيء نضاف إليها شيء آخر كان تكون كأن تزداد هذه المحبة إلى أن يعني أدى إلى التهاون في أداء مثلا واجبات أو في ارتكاب محرمات مثلا وإلا الأصل هذه المحبة هذه يقول بعضهم طبيعية لأنه ما استعمل هذا وهي محبة فطري نعم ما فيها شيء والإنسان مجبول على هذا نعم ما يمكن الإنسان يعيش يعني من دون محبة هذه الأشياء يعني ما في أحد يكره المال تبي المال لا يكره لذاته المال وليس مكروه لذاته لأنك أنت مفطور كل واحد منا مفطور على حب المال وإنما يكره إذا كما قل إنضم إنضاف إليه شيء آخر كأن يشغلك عن أداء ما يجب تقدم أنت على ما فرض الله عليك أو ترتكب من أجله وبسببه إيش محرم الله كما يفعل الناس الآن مثلا أو بعض الناس هم همهم جمع المال ثم لا يهمهم أمن حلال أم حرام كما جاء في الحديث الصحيح الخالق من سئتي الناس زمان لا يبالون ما الهدف من حلال أم حرام المهم أن نجمع هذا مذموم لأنه جماع من حرام <تصفيق> نعم أو يتكاثر به ويفتخر ويستعلي على الناس ويشغل بجمعه هذا حرام لكن ليس لذات المال وإنما كما قلنا انتبه ونبه يعني حب المال لذاته ما في شيء لا تحب المال هذا شيء فيك ما قصده يقول وإنه لحب الخير شديد الخير عن المال لكن شتانا عندما يكون المال هو أن تكون عبدا له تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تمش هذا هو عبد لماله لدرهمه لديناره في دنيا في تجارته ها وبين الشتان من كان هو عبدا لماله و له ومن كان المال في يده في ماله ها في يده وإنما يؤدي به يؤدي حق الله ويتكسب ليعيش ليحقق الغاية التي من أجلها خلق ليكون عبدا لله وهذا واضح تجول في الصحابة رضي الله عنهم كيف هم في البداية كانوا يعيشون حياة حقيقه حياة شديدة يعني كان هناك فقر في البداية حتى في الدولة النبوية وهي أشرف دولة وجدت على وجه الأرض وأطهر على البلطان وأطهر وأحب دولة إلينا يا حبيبي دولة على حقيقة لكننا إذا أردنا أن نقيس هذه الدولة بالمقاييس والما موازين هذه المعاصرة أو النقصها بالحضارة المزعومة الآن فهي هي أنا أظن تحتلوا الحضارة المادية طبعا والدنيوية والمقاييس كما قلت هي تحتل بجدارة زي للقائمة بجدارة جدارة يعني في الأخير لكنها على الحقيقة وعلى الحق وعلى الصدق هي فوق يعني ليس المقاييس بالطعام والشراب والاقتصاد ها والدنيا لا إنما كانت دولة مؤسسة على التقوى كما ظنك بدولة رأسها من سيد الدول الذي آدم صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وراعيها من الصحاب أصحابه صلى الله عليه وسلم في قيم يخلق ويأكلون أديان في إيمان في تضحية مبادئ يعيشون من أجلها لا يتزحزحون لا يتظاهرون من أجل لقمة من أجل طعام وشراب وفقر ونقص في المال ونقص في الملبس والمشرب والمسكن و... لا يعرف هذه أنا أقول يعني ما أريد أقول حضارة أقول هذا هو الإسلام هو الحضارة ما أقول الإسلام الحضاري الإسلام هو الحضارة أنتم تفرقون بين الثنتين أظن فرقتم فرق لهم the difference between Islam Hadari and the civilization of Islam mm. the Sheikh is mentioning the, the major differences yeah. because here in Malaysia now they are trying to emphasize yeah. the story of the Islam Hadari which is a political idea based on ten bases, you know Islam Hadari is 10 bases Four is I took some <laughs> of I know Islam Hadari <laughs> more than yeah. the yeah. Malaysian tentang so, Islam, pastor ia cipta 10 abad. Lama berat-berat. Ada sebabnya. Dulu zaman ini. Maaf. Hal ini, nanti saya akan beritahu. Insya Allah. Later on, insya Allah, saya akan bawa anda beberapa maklumat mengenai peradaban Islam yang sebenar, yang berasaskan Islam. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya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 لا توجد عند الآخرين أبداً ولا في أي حضارة من التضحية والإيثار والبذل والعطاء الشيء الغريب الذي لا يكاد يصدق هذا الحضارة ليست الحضارة مظاهر جوفاء إذا بها أو تفلت من الدين وتميع وتضيع أو أن يكون الدين حسب الرغبة الغربية حسب ما يشتهيه الغرب ويريده طريقة غربية نعم لا فالقصد الآن نعود نحن أجل جرنا إلى هذا من الصحابة ثم جاءتهم الدنيا هذا قصدي فهم أعطوها ظهورهم وكانوا يفرون منها فرار أحدنا من الأسد رضي الله عنهم وارضاهم لأنهم هم ما عاشوا لي هذا الأمر للمال والدنيا وهي جاهز ذلك تجد النبي صلى يعطي للصحابة يقول له لا ما هو يدعطي غيره أخي هذا حقك يقول ما على هذا تبعتك طبعا يوجد نماذج رائعة كثيرة القصد أن الدنيا كانت في أيديه المال هو ما وجد طريقا إلى قلوبه إنما قلوبهم كانت عامرة بالإيمان، كما أن قلوب كثير منا عامرة بالدنيا والمال، ويعدون هذا هو الحضارة، هو الرقي، قل والله هذا هو الحشمة، هذا الخزي، هذا عار، بل هذا ما جلب سعادة، أهم الكفرة، إنهم في نعم الله، هذا كل مال الله. الله سبحانه وتعالى فتح لهم الدنيا أعطاهم لكنهم فعساء هم ما وجدوا السعادة فيها هذا إنما السعادة في نفس الوقت أهل الصفة وجدوا السعادة وهؤلاء وجدوا التعاسى الكفر الآن ومن تشبه بهم من المسلمين في انغماس في شهوات الدنيا والمال وأو... ليش سعاداء يبحثون عن السعادة ما يجدونها ما وجدوها في هذا لكن اهل الصفة وجدوه لأنهم لا يملكون شيء يعني شونا في مؤخرة المسجد عندهم قمصان حتى أغطية ما فيه ولا واحد عندهم يعال ويسقطون من الجوع ولكنهم وأو... أسعاد الناس لا سعادة ليست في في المال ولست أرى سعادة في أعمال لأن التقيه هو السعيد سعادة سعة الإيمان التقوى حبة الله فعندما تكون مع الله تأنس به تحبه يحبك وإذا حبك أسعدك سبحانه وتعالى لأن الأمر بيدي أمر بيده ليس بيد أمريكا ولا بيد أحد نتعجب من الناس لما يقولون يا أخي هؤلاء هذه كلمة قبيحة شنيعة والله بل تجد بعض الدعاة والإسلاميين ما يسمى أحيانا يقولونها وهم لا يشعرون يقولك لك أن هؤلاء الكفار يتحكمون بمقدراتنا يتحكمون Bimassairina Kepura kelima Alamru biyadi Allah Nesee biyadi Amerika Araf tunai yad hakamun bi Mقدelat inai Allah jadurak Yunus glek shuwayo Wana hatta agar Unfortunately, uh, our resources and our destiny is in the hand of the great mm -hmm. powers. For instance, nowadays, like the United States. This is a very bad word, actually, which it may indicate that there is uh, a big uh, problem in your aqidah uh, or in your belief. Actually, the whole issue and the whole matter is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. So even for some of the Muslim scholars, or some of the du'a, some of the mashaykh. Sometimes they make this mistake by saying this word, so we have to be very careful in mentioning words. Like in Hadith, نعبد لا يقول الكلمة تهوي به. لا يلقى له باء. لا يلقى له باء. Some of the time we say words that doesn't care, He doesn't pay attention to it. It may unfortunately put you down in health, so we have to be very careful. What is it? In analysis. Olah yang tiba-tiba beri k Allah cikgu Tuhan Ya mas sambil sekarang Yang tiba-tiba beri kaki Olah yang lain berhentiong Jangan ada ke- conting 전� Aí olhar Bersi khusus dalam keadaan Tuhan Tuhan Olah kita supaya kita serupaya Kitattakan kepada mereka Perum cioè, kita menc solvent بضعفنا وعندنا خيرات الله حبانا أعطانا خيرات، آه حسان كثيرات هيو لا هذا ال... الأمر بيد الله. هذه آل العقيدة ينبغي هي التي نغرسها في نفوس الناس، لا إنه خوفه من الكفرة وقوة الكفرة، إنما ينبغي هو الأمر بياذ الله. لكن لله سنة على كل حال. حب المال، تحب الأهل، تحب الولد هذا شيء. أنت مفطور مجبول عليه، لا تثريب عليك نعم. إذا قال وأما المحبة الطبيعية، كما حبة المال والأهل والولد ونحو ذلك، فليست كذلك. ليست يعني شك بل هي مباحة إذا لم إذا لم تقدم على محبة الله ورسوله. أو تزاحمها أو تؤدي إلى معصية إلى معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل قد تكون مستحبة بحسب نية صالحة على التفصيل الذي لا. لك أنا لا تسخر وأنت في ما يحبه الله شوف في محبة الله تسخر فيصبح لك عمل صالح من القلب إلى عمل صالح إلى طاعه نعم أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابع لمحبة الله لازمة له من أحب الله أحب رسول الله من أحب رسول الله أحب أن يحب الله بل قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن العبد حتى يكون هو صلوات ربي وسلامه عليه حب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووال والده والناس والناس أجمعين. قال والمقصود مقصود نية نية يستخدون نية أن المحبة عبادة من أجل أنواع العبادات. فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. أن المحبة تجعلك ترضى تجعلك ترضى عن الله حتى. تجعلك ترضى بما قدره الله عليك، تجعلك وهذه ترضى غير تصبر طبعا شيء أرقى أما الصبر فلا بد منه تواجب أما الرضا فشيء فوق الحمد لله أنه مستحب وإلا مشكلة حقيقة يعني العلماء ذكروا أن هذا مستحب وإلا لو كان واجب مشكلة أما الصبر واجب ما قدر الله مثلا أما الرضا أقص وهذا إذا كان هناك المحبة المؤشر المرتفع أنت ترضى عن عن الصبر لا يشوف الصحابة كيف رضي الله عنهم ورضوا عنهم لكنه ورضي عنهم, لكن عنهم. رضوا عنهم لأنهم حبوه رضوا عنهم تعلمون ما كانوا عليه رضي الله عنهم ورضوا الدليل قال الدليل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله قال يذكر تعالى في هذه الآية حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة في الدار الآخرة نهايتهم حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونضراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه هذا هذا طبعا حال المشركين من الناس المراد هنا مشركون نعم. اتخذوا من دون الله أنداد أي مثيل ند نظير هم اتخذوه مثيلا أنه يخلق كما يخلق ويحيي ويميت وينزل المطر لا لا الكفار يعرفون هذا لله وحده وإنما إيش؟ جعلوا لله ندا ونظيرا ومثيلا هنا في المحبة في المحبة وهذه العبادة فالمحبة هذه مع الذل والتعظيم هي العبادة هي العبادة <تصفيق> إذن يعبدونهم مع الله يعني هم يعبدون الله يا أخواني انتبهوا هذه لفته هم يعبدون الله، لكنهم عبدوا معه غيره، وهذا <تصفيق> <ده> هو الشرك. بعض الناس يظن أن الكفار لا يعبدون الله، لا يعبدون الله، لكن يعبدون غير الله مع الله، وهذا هو الشرك. نعم، أما الموحد لا يعبد إلا الله. هو واحد في الربوبيّة وفي الولوهي أولئك لا في الربوبيّة واحدة يعني أكثر من واحد فهم يعبدون الله لكنهم عبدوا معه غيره قال يعبدونهم معه ويحبونهم فحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريكة معه قال واتخاذ الند له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 يعني والله لو أن العبد فقط تأمل في نفسه وما حباه الله وأغدق عليه وغمره بهذه النعم فهذه المفروض كافية أن لا يحب أبدا إلا الله فما بالكم إذا ضم إليها غيرها وغيرها وغيرها وهو سبحانه خلقك ومنحك وأعطاك ورزقك وتجملك وسهل لك ويسر لك ثم وفقك كل ما تقوم به من خير هذا من توفيق الله لأنه لو قذلك فأنت مخذول مخذول حتى ما تقوم به من أعمال صالحة هذا من توفيق الله وهو الذي شرع شوف سبحان الله عليه ثم تحب غيره ويحلم عليك ويغفر ويرحم سبحان الله تعالى ويعفو ثم تحب غيره تبيد تحب من ليس بيده العفو ليس بيده المغفر ليس بيده الرحمة ليس بيده شيء لذلك قال كان هذا من أظلم الظلم والله من أظلم الظلم ومن أبطل الباطل ثم قال وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله قال ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه جل في علاه والذين آمنوا أشد حبا لله قال العلماء والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله ماذا قد؟ فهم يحبون لكن في شرك أو والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهته لأن المشركين يحبون الله ويحبون آلهة كحب الله أما المؤمن فهو أشد حبا لله من محبة المشركين لله أو من محبة المشركين ل لآلهته نعم قال ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك اللي وقع في الشرك هذا هو ظالم لنفسه قلنا هذا أظلم الظلم الشرك وابطل الباطن فقال ولو يرى الذين ظلموا أو لا ظلم الدنيا بأنهم أحبوا غير الله تحب الله أشركوا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب الآن وبصرك اليوم حديد يرونه ورأي العين كان غيبا الآن صار صار مشهود الآن حديد يعني ترى بعيني أمام بصرك كان موعود والآن صار إيش صار مشهود الآن إذا رأون العذاب أن القوة, أن القوة لله جميعا والله وأن الله شديد العذاب طيب لماذا أنتم ما حبتوه ما أو لماذا أشركتم معه غيره في المحبة والقوة له جميعا في الدنيا وفي الآخرة لما تغيرت المسألة لذلك الذي يعتقد أن القوة لله جميعا لا يبال بأحد الله يا أخواني ولا يابه بأحد إن حصل له شيء فهذا بتقدير الله أقول هذه المعاني ينبغي تغرس في العامة وليس التحدث عن قوة الكفار وتخطيطهم وتدميره وتدبيره القوة لله جميعاً الله سبحانه وتعالى قادر على إبطال كل قوة الكفار بلحظة واحدة بكلمة واحدة لكن من يؤمن بهذا هذه مشكلة أنت إذا شعرت بهذا الحقيقة بهذا إيمان في نفسك أن القوة لله جميعاً لا تبالغ أيهمك أحد؟ أنت تتعلق بالقوي المتين، لأن هلا هو الذي بيده الأمر، والذي الذي يعطي، هو الذي يمنع، والذي يمنح، الذي يمنع، ها؟ ليس البشر، على ضعفاء تخلوقون يكفي هذا ضعفهم، إذا بيدهم شيء. سيهلك سهلكوا ويتركون كل شيء كان عندهم أين قارون أين ما قارون أين تلعت الأرض خسف الله في الأرض ما كان يتوقع هذا لذلك الجهلة والي يعرفون الظاهر من الحال قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون كما الآن بعض كثير من الناس يقول يا ليتنا مثل ما أوتي الغرب والشرق وهنا وهنا صحيح يا ليتنا إنه لذو حظ عظيم لكن أهل العلم البصير إيش قالوا قالوا لهم وي ثواب الله خير منه هذا المستقبل هنا هذا الشيء بيدي الله هو الذي يعطينا للبصير والعلم لذلك بعد ذلك هؤلاء عندما الأرض ابتلعت وخسف الله بخارون الأرض تنبهوا ويكأن وما عليك الناس الآن إلى أسماق ما يقتنعون لك ليتنا مثل ما أوتي أمريكا وأتي, وأتي وأتي أو حق كذا بل كبس أو حتى من من أتاهم الله المال من هم من مدرسة خارون، <تصفيق> نعم، <تصفيق> أصل، <بالأسف. تصفيق> نعم، لكن يعني الم المدرسة ماذا سيفعل؟ يعني كما وعيد لا بس على الأقل ولا يجلب السال، والله ما يجلب السال، لما سيترك كل شيء. يعني أنا أظن الذي عنده مليار مثل الذي عنده ألف وخمسة ألف أنا ما أرى فرص إلا في الأرقام طبعا. لكن يعني هذا المليار ماذا ستغير منه؟ هو إنسان هو ضعيف ويمرض هو, هو يجوع ويعتش هو, هو يأكل بسكويت كما نأكل صحيح؟ والله يا أخي يأكل منذي وهو مندي أكل منديده. هو يعني ما يجي الفرق؟ ما ادري انتم يشترون الفطر ما ادري انا يعني مبشك. شوف جاء النمل الله يهديه على النمل جاء الغاز ورز يقولون أن النمل بروتينات أو فيتامينات صحيح والله شيخ من الصين السنه اللي ياكلوه يبي كل بيجاي نيجي نيس شيخ ياكل حبة ديدان صح أيش؟ الله لا هذا الغني الثري عنده معية واحدة هذا قصدي ياكل يعني لما تأكل أنت ياكل يعني إيش الفرق حقيقة إيش؟ يعني ما يوجد هذا لكنه الوهم الوهم الجشع وطمع النفس لا يوجد فرق؟ بالعكس الفقير هو أنا متأكد هو أكثر سعادة من الشكل عام إلا إذا كان مع هذا صاحب المال الذي معك من الإيمان هو يسخر في طاعة الله وفي ما يرضى الله في محبة الله فيزداد سعادة وقرب من الصاحب <تصفيق> ما قالوا صحب النبي صل الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور والأجور ثم فعلوا الفقراء مثلهم لكن وجدوا بعد ذلك وجدوا أنه في شيء زائد عند أهل الدثور هل المال يعني أنهم ينفقون والفقراء ما يفقرون فخذوا من هذا فضل الله خلاص إلى هنا ينال يسوي هذا بفضل الله لا. طيب <تصفيق> إذن ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب لمن أشرك في الدنيا ولم يؤمن أن القوة لله جميع وظن أن القوة بيدي هذا وأوذاك يلا خلي يأتوا هؤلاء ينقذوكم من العذاب أو يخفف عنكم العذاب. يلا الله قال لي تجي أين القوات الآن الدولية وال... والصواريخ واليسمونها هذه والأسلحة الدمار الشامل ولا إيش اسمها ذي وال... والقنبلات هذه الذرية والنيتروجينية أخواني نتروجيني وين أينها يخليها؟ هل يأتوا بها تنقذهم وتنجيهم قوة الردع وما أدري و... و ديسكفري وتشلنجر ما أدري إيش وميلنجر وفيلنجر وكيلنجر وكلنجر. أين هذه؟ أين هي؟ خلي تنتهي خلي تخفف عنهم تخرجهم يلا خلي خليجو هو بيد الله وحده هو ملك يوم الدين مالك يوم الدين لكن نحن في بعد عن هذا مشكلة أخواني هذه المعان. أي أحد يتكلم بهذه يضحكون عليه أخويا أنت أنت تتكلم لماذا تكلم؟ والله مستحيل والله واضح؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وها هنا أربعة أنواع من المحبة قال يجب التفريق بينها وإنما ظل من ظل بعدم التمييز بينها ذكر ابن القيم رحمه الله وفعت أنواع الحمك الله أحدها محبة الله قال ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليبي واليهود وغيرهم يحبون الله لكنهم أيش أيضا كما قلنا يحبون غير الله مع الله محبة الشركية يحبون الله لكن يحبون غير الله مع الله نعم الثاني النوع الثاني من نوع المحبة محبة ما يحب الله حسنا لا أن هؤلاء أحبوا الله لكن لا يحبون ما أحب الله الله يحب التوحيد أنه مشركون الله أحب الحلال مثلا يحبون الحرام وهكذا تحب الله أن تحب ما يحبه الله قال وهذه هي التي تدخله الإسلام وتخرجه من الكفر وحب الناس إلى الله قال أقوم بهذه المحبة وأشدهم فيها ما هو. أن تحب ما يحب المحبوب ولا لا هذا شيء عادة يعني لأن إذا تحب شخص تحب أنت أن توافقه في كل ما يحبه أي ولا لا هذا شيء ما فما الذي يزعم أنه يحب الله فقط بالأناشيد والكلام وما أدري إيش وتجده هو لا يقدم ما يحبه الله على محبوباته هذا مدعي هذا ادعاء وما أسد الادعاء إذا تحب الله تحب ما يحب الله وهذا المحك هذا إيش قلنا المحك هذا العلامة الفارقة تعرفون هذا الذي يميز يعني ويبيح ده مفترق الطرق لا كماماً كما يزعم الناس حتى يعني نكمل الصورة كما يقال كما يزعم كثير من المسلمين أنه يحب رسول الله لكن هو لا يقدم ما يحبه رسول الله يعني لا يتبعه بس بالنشيد والتمانية والكلام الكلام ورأيته نظرت إلى شكله و هيئته و سمته و أخلاقه و أفعاله و الصغفاته أين محبت رسولي بجرة كلام؟ أيوة. أنت الآن زوجتك تقول لها أنا أحبك تضحك عليها مثلاً أنا أحبك أنا أحبك وهي تطلب منك أشياء وأنت لا ما تأتي بها تقول, تقول لها أنت كذب صحيح له والله كده بصغير ها أنت تزعم أنك تقول لها أنا أحبك هي تقول لك يا أبو يا دار السلام سيف الإسلام سيف البحر <تصفيق> <جسمه>، سيف الإسلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المهم يعني هو طبعا هو ما عنده المسكيني إذن خلينا نمثل به قل <تصفيق> <تصفيق> <تقول> له أنا أحبك ثم تقول له طيب تقول له جيب لنا هذا بس كويت مثلا يعني أي شيء جيب لنا دوريان جيب لنا نزل جيب لنا جيب لنا ها وهم يجيب وهي تقول له ثم يقول أنا أحبك تقول له أنت تقذب علي لو كنت تحبني جبت لي طلباتي صحيح يا لا وسبحان الله هذا شيء مستقر في النفوس هتجيب والله يا أخواني هتشوف الزوجة أو المان تقول هذا وأنت طبعا هنا أنت مصر تقول لا تبه موات تستطيع أن تتلع. تعارض وأن يعني <تصفيق> ماذا لأنها صادقة في كلامها، <تصفيق> حقيقة حقيقة حقيقة تقول لا اتق الله يا امرأة هذا ليس طيب أنا زوجك ولا تطولي لسانك لا لا ما تقول لأن, لأن هذا شيء صحيح لكن مع الله ومع رسوله سبحان الله ندعي كثير مننا يجري وإذا قلت يعني ما يعجبه لكن زوجته تقول له يقول يضحك <تصفيق> عجيب عجيب لا. إذن هذه محبة ما يحب الله النوع قال الرابع الحب لله وفيه تحب سبحان الله شو تحب الله تحب ما يحب الله تحب لله تحب لله آه؟ قال وهي من لوازم محبة ما يحب هذا أن تحب فيه هذا المسألة المحضة ثم أيضا كتب غلافه تكتمل الجناحان شو الجناحان؟ أنت لابد أن تحب لله تحب كلها لا تحب شيء إلا إذا كان الله يحبه أو هو إيش مما يرضاه ما يدعو إليه ما يمر به هذا، يحث عليه تحب العلماء مثلا تبغضهم تتكلم فيهم وهكذا طبعا. نعم طبعاً فيه حب في الله لنا أو لا الله يحب <تصفيق> العلماء صحيح ولا لا <تصفيق> ورفعهم سبحانه وتعالى هكذا هذا بالنسبة للأشخاص على السفر هذا ولا تستقيه محبة ما يحب إلا فيه وله وإلا المحبة فيها في خلل نعم ما فهمت الفرق إنه يحب لله وفي الله يعني لله يعني يحب لله لله ما الفرق بين أحب له وفيه ما هو الفرق يحب لله لأجله لأجله الله بتأخير ويحب في الله الله إيش؟ في, أمل. في, أمل أمل. في أمل. عمل، في عمل يكلي، في عمل؟ في عمل. عمل. عمل أيوة. أظن. عمل، عمل. أمم. والحب في الله هناك لأجله، لأنه هو المحبوب أو هو الذي سبحانه وتعالى بالنوع الأول حبة الله. فأنت تحب شيء ما لأجل الله تحب في الله تحب هذا في الله لأن الله هو أمرك بمحبته أو لأنه أيضا يحب الله هذا العالم كما قلنا كمثال رأس يا أخي يعني هذا الفارق دقيق هو وأنا أرى أنكم أنتم لا تفرقون لأنه ليس هناك يعني يقول بالنسبة للكبير الثمرة عند الله، وإلا انت إذا أحببت في الله وللله ولا نحن نستخدمه أصلاً حتى في أين هذا وهذا, وهذا، لأن تقول أنا لأجلك أفعل كذا، لو مرث لكم ستتطيح ظلم لأجلك أفعل لأجلك هذا لله، أرى؟ أما في الله حب وهذا في الله شيء آخر، ثم تفعل لأجله هذا ال وإنا لمن أن إيش الله, الله أمره حسب أمره رغبا حسب ال شيخ ثلاثة من موجودة فيه موجودة حلاوة الحلاوة الإيمان حب المر لا يحبه إلا بالله فهذه يعني قريبة أيضا لكن على كل حال أن هذه المحبة تكون خالصة ما تحب لأجل ماله من أجل شكله طوله عرضه لغته الوطن أرض واحدة لغة واحدة وطن وهكذا ليس الأمر كذلك وهذه من لوازم هذه من لوازم المحبة محبة لله وفي الله من لوازم المحبة الرابع النوع الرابع من نوع المحبة قال المحبة مع الله هذا شرك مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين كما قلنا المحبة المستلظمة للذل التعظيم والخضوع هذه المحبة الشيء الميزوها تعرفتم المحبة التي هي الشركية وهي التوحيد المحبة مع ايش مع التعظيم والذل والخضوع قالوا بهذا النوع تمت الأنواع الأربعة للشرك الأكبر المخرجة عن الإسلام هي وغيرها من أنواع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ولا تفهم أنه يوجد برهان عند لا وإنما هو لا برهان له كل من دعا مع الله إلها آخر فقال لا برهان إنما هو الظلم والباطل، فهذا جاء الوعيد فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد وعيد، ليس يعني ستحاله لا، ليس حسابه لا، وعيد حسابه عند ربه، أكمل ذلك إنه لا يفلح الكافر، لا يفلح الكافرون أنا أطلب لا أخي كن فارفا الحين. لا يفلح الكافرون قلت له لا كفافة الحين مصيبة والله يا اخوة بعض الناس يجلّم لكن الكلام اينا ما هو الفلاح لا ما هو الفلاح او لا يظنون ان الفلاح في التكنولوجيا او في الدنيا في الطعام والشراب والملذات يظنون هذا الفلاح معنو هذا يعني سيكون عليهم حسره وهم يوم القيامه ثم يكون عليهم حسره وهم وبال عليهم زي قلنا سيزيدهم من تعدي الآن ظلم وطغيان وووسعى وكذا كله ليج استعادة حقيقة يعني حتى في التعدي ظن هذا يجب لهم استعادة يجب لهم القوة كذا يعني استعادة بعدا المالهم لكن هذا ما في سعى ما وجود السعادة ما وجود هم يقولون ينشر الديمقراطية في العالم هذا العراق زادت عاسة العراق في أيام صدام كان في سعادة أحسن بكثير من التعاس الموجودة الآن ولا لا فرق لأن هذا أبوش قبّحه الله في يوم زعم أنه نحن إيش نريد ننقل إيش ديمقراطية, ديمقراطية. ديمقراطية إلى العالم ديمقراطية. إلى, إلي, إلي, إلي, إلي العراق وإلى وإلى ماذا جابوا؟ ماذا جلبوا؟ كما ترون؟ لمروا البلاد وأهله العبادة ومتحرفنا المس فتن وخوف دماء وأشلاء ما جابوا وين؟ لا ديمقراطية جاءت حتى الذق مرطيهم يعني لو جلد سلمنا جذلنا وين؟ أين ولا أمن حل ولا سعادة ولا شيء لكن لو وجد الإسلام وجدت السعادة بخلاف ما كنا نحن فيه سابقة عندما كنا سادة وقادة ونفتح البلاد والعباد لإسعاد الناس البلاد التي فتحها المسلمون كانوا في تعاسى في شقاء وفي ضياع وفي ضلال جاء الإسلام فتح القلوب قبل العباد التوحيد والإمام فتحولوا إلى تحول تلك البلاد إلى, عبادة عبادة. إلى السعاسة عندهم يعني ما كان لا أخذوه بلادهم ولا خيرات ولا شيء خلو كما هم صحيح لا تلاحظون شتان إذن يا أخواني الذي يجلب الأمن والسعادة الإسلام أما غيره فيجلب التعاسة والشقاء والضياء كما ترون أينما حل الإسلام حل الأمن والسلام والسعادة وإذا ولى خرج الإسلام تجد تعاسم لذلك الكفار مع أنهم في أمن في دنياهم فيه لكنهم لجلسوا عدام تعساء الله اللهم تفضل تفضلوا إذا عندكم شيء نعم يا اخواني في احد عنده هو. شيء شي ممكن نسأل ايه سؤالان سؤالان كأنك انت خفت المادة يعني <تصفيق> <هي عادة هو. تصفيق> نعم فضل <تصفيق> شيخ هناك نعم جاء صاحب اللي... بيت مم. فضل جاء بعدين موجود فضل شيخ الـ الـ الخوف من الله والطمع في يعني خوف من الله من عذابه والطمع في الجنة خوف الرجاء نعم مم. يعني هو شيء مفهوم او ممكن فهمه او يعني يعني له حاله في القلب كيف بعد يطمع تنوع شيء في الدنيا يعني شبيه في الدنيا النار الناس تخاف من جهنم وتطمع في في الجنه لان الملذات موجودة مم. في الدنيا نعم الشيخ هؤلاء من صلاح ولا عشان هم شيء لا ما في بس ظننتهم ليسهم لكن الحب في الله يعني هو الان عندما تشبه التشفيه انه واحد من الحب شخص ولا يعني يعمل بمختار هذا الحب يعني من انه يوفر له ما يرغب لكن الحب في الله يعني ليس يعني فيه يعني كيف تحقيقه يعني <تصفيق> اول شي انت تحب في الله لأنه فيه هو الأصل هو يحب الله. عرف يا أخي؟ أنت تحبه في الله تحب له الخير لا تحب له الشر كما قال صلى الله عليه وسلم نعم الحديث واضح لا يؤمن أحدكم حتى يحب رياخي في رواي من الخير هذا يعني هذه كلمة جامعانية. حب الله تتكلم عن حب الله؟ نعم حب الله حب الله واحد. زالانتك تتكلم عن محبة؟ نعم. ماذا؟ محبة؟ لا محبة الله سبحانه. وتعالى. تريد ماذا في محبة الله؟ يعني كيف الانسان يعني هو يحقق محبة الله؟ يحقق او هو يشعر يستشعر هذا الموضوع. لما يشعر بال هو يحب الله سبحانه وتعالى أو؟ أنا ذكرت شيء من من هذا القبيس شيء منه وعندما قلت لو تنظر فقط في نفسك. كيف أن الله سبحانه وتعالى منحك وأغدق عليك من النعم وهذه ليست وحدها كافية أن تحبها لكن نحن كما يقولون أن يعني كثرة الأشياء وكذا يقول ينسي بعضها بعضها من كثرة ما أنعم الله علينا نسينا نعم الله هذا هل فتفهمون؟ فهم؟ من كثرة ما أنعم الله علينا نسينا نعم أما لو كان شيء قليل نادر الذكر خليل صحيح ولا لا ما تنسى أما إذا كان شيء كثير فينسي بعضه بعضه نسينا نعمه وإن كأد نعمة الله هذا هو كثير وما بكم من نعمة فمن الله فأنت الآن لا تنفك ابدا لا تنفك ابدا أنت دائما وابدا تتقلب في نعم الله أين تذهب أنت في ملك الله اصلا ما تخرج خارج ما في تغطيه وين تذهب اين اي كوكب حتى لو رحت القمر والشمس لا الشمس لا ليس كوكب <تصفيق> <تصفيق> ورحت هذه المريخ والمريخ وما ادري ايش وزحل الى زحل وما ادري ايش اينما ايضا في ملك الله أين تذهبون؟ ما في تلجأ إلى دولة أخرى أو يعني هل تلجأ إلى رب آخر عنده ملك آخر ما في هذا هو فأنت دائما وأبدا تتقلب في نعم الله ما تنثك أنت لو تأملت هذا تتعلق بالله تزاد حبا لله يعني فقط أنت لو تأمل في نعم الله هذا قصدي هذه، لكن تتأمل تأمل المعترف المقر المقبل سترى أن محبته سزاتي قلبك لا شيء، أنت الآن يعني أضرب لك مثال أي شخص يكون له يد عندك تحبه ولا لا؟ نعم شوف كيف؟ بل تجد هذه اليد التي له عندك يعني تساعدك في أي أمر وخف معك نفس كرب لك كذا إلى آخره تحبه بل هذه لا تنساها طول الدار بل لعلك يعني تعفو عنه وأن أساء إليك بعد ذلك بإيش والله هذا يوم من أيام له يد عندي سبحان الله شوف طيب هل الله أساء إليك في شيء نحن الذين نسي وهو يغفر يغفر سبحان الله نحن الذي ننظلم نعمل ناتدي نحن نقترب وهو يعفو ويتجاوز ويرحم ويحلم هذا لا يُحل هذا أنت عندما تأنس به وتخلو بنفسك وتدعوه تلجأ إليه تتنعم به ذي طبعا هذا شيء راقي لأننا نحن الآن للأسف كثير منا إذا يدعو يدعو كأنه يعني ليس ما يدعو وهو يشعر شعور يناجي حبيب حبيبه يعني. وإنما كأنه يعني أنك أنت هم تلقيه شيء تلقيه ما عنك نفسك أنت الآن إذا إنسان إذا عنده حبيبة يعني عقد عليها، يحبها وعقد عليها. خلينا نقولها في الحلال بالشرق، نعم، في الحلال، فهو تجد في هذه الفترة أذل الأوقات عنده عندما يخلو بنفسه ويتحدث معه. صحيح ولا لا؟ لكن هذا الآن الشت هذا جو يسموه؟ شت. شت هذا أفسد هذه. صحيح؟ نعم إيه صحيح؟ والله. والله الأسر هكذا يا أخوان أفسدت هذه لكن عندما تسمعه صوتك يحبك تسمعه صوتك سبحان الله عجيب تسمعه صوتك هكذا. لكن سماع المحب بمعنى أنت تتنعم بذلك والعجيب سبحانه وتعالى أنه هو الغني وهو القوي والذي منحك وأعطاك وأنت محتاج إليك هو يحب ذلك منك المفروض ما نحن الذين المفروض نقبل صحيح ولا لا؟ لا نحن محتاجون نحن مفتقلون نحن فقراء هو غني مع ذلك الغني يقول لك تعال المفروض الفقير يجري وراء الغني هذا ما يحب هذه المعاني عرفت يعني. كم من مرة أن تتزل بك القدم ويعفو عنك كم مرة تجرم ولا يأخذك هذه إنام كم كلو مك... سبحان الله هذا لا يحب سبحان الله كم كم نحن أنت لو ت... كيفما فكرت كيفما نظرت وتأملت وصعدت ونزلت وقعدت, وقعدت هذا كله يؤكد محبت الله والله لكن المشكلة نحن ما نستحضر هذه المعاني شغلتنا أهلنا وأموالنا ودنيانا ودراستنا شغلنا عن هذا صار الأمر هذا بكدنا وجهدنا إذا حدنا إذا قدمه ونجح. الله. أنا كذا يا مسكين. والله لعل النملة تأتيك وتقعدك. <تصفيق> نملة هذه شوف. ناس صغير صحيح. ما بستطيع تسوي شيء. وقدرتك وكدك وتخطيطك و... أين؟ شهاداتك ومالك و... نملة هذه نملة. يا أيها الناس جميلة ضرب مثلاً فاستمعوا. <تصفيق> ماذا إن الذين ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين لا, لا لا إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له الله لا. لا. وإن هذا هي التي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم يعني الآن الذباب إذا أخذ شيئا لو اجتمعت كل الدنيا لا تستطيع أن ترد من الذباب ما أخذه الذباب لا يستطيع وهذا من أحقر المخلوقات ذباب يعني إذا أنت تريد تعتضب المثل شيء للهوان ولا قيمة كذا فهو ذباب صحيح لا. وهذا حقيق شيء حقيق مخلوقات الله ليس لهم ضعف الطالب والمطلوب انت كلما اذه اظهرت فقرك وضعفك وافتقارك كلما استت حبا وكلما ادناك وقربك واحد محبة تأتي بتعظيم الله عرفت قدري كلما عظمت الله عرفت حقه وقدرته حق التقرير تحبه أكثر ما أنت فيه من نعض ما يدفع عنك من نعض ما منحك ما أعطاك تحبه لما شرع أيضا هذا شيء يعني. جيسة التكاليف حتى يسموها تكاليف بعض العلم يمكن يقول إيش تكاليف؟ عابودية. لأنك تشعر أنت بكلمة التكاليف كأنها إيش ثقل لا كأنها تفل. ثقل يعني. كل التعبير. إيه هي. ثقل. العكس من يفرح لماذا لأن في هذه الأوامر أو التكاليف كما يقولون هذا فيه في رفع لك في دنو لك من الله ورقي في ما هذا زاد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد راحته في هذا السعادة سأقول أنس في الرحمن هذا هو نحبه نعم أرحنا بها و جعلت قرة عيني في الساعة نحن الآن نجد فيها ثقة لأنها في شيء قلوبنا متعلقة بأشياء أخرى لذلك أحدنا يصلي يعني إذا دخل يريد يخرج فقط إذا دخل يفكر في الخروج صحيح إذا دخل يفكر في الخروج أعوذ بالله هذه أشياء كلها يعني تنمي المحبة والطاعة لها أثر كبير تبي يا إخواني. والبعد عن المعصي وإلا لأن المعاصي حجان كلما كثرت كلما ثخن الحجان الذنوب المعاصي إيش تفهم حجاب فهمون <تصفيق> وكلما ازدادت المعاصي الحجاب ايش <تصفيق> يدخن ها فهمون سخين يسمى <تصفيق> سميك سميك اخين يحجبك عن المهبه <تصفيق> وهذا نحن محجوبون بذلك الحجب عن المحبة الله وعن الأنس به وعن الرضا به ووو بذنوب المعاصي يحجبون عنهم إلا قرآن على قلوبهم ثم قال بعد ذلك لإنهم عن ربهم يومئذ لنا محجوب هذا في أقول يعني كأن هناك حجاب في الدنيا قبل الآخرة عن الله بالذنوب المعاصي عن الأونسيبه حفتيه من أقربه فسيحجب هنا إذا ما حجب هنا ما حجب أو ما حجب بالذنوب والمعاصي فهناك السعادة الأجمل لما نعلم وأعظم النعيم ها؟ رؤية الله سبحانه إذا الكفار كانوا أعربهم لمحجوبون فالمؤمنون لا يكون كذلك لا يستويان لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي أفنجعل المجرمين ما لكم كيف تحلم ما يمكن لا يستويان نعم قصدي هذه أنت تحبه تقرأ رسالته تقرأ كلامه مثلا القرآن الكريم فتقبل إليه إقبال محب كما قلت نعود إلى الحبايب، لو أنك أنت الآن في الحلال كما قلت وجاءت كرسالة ماذا تفعل أيام الرسائل لكن قلنا هذه التقنيات أفسدت علينا هذه تعطرها ويقبلها هذا الاس ام اس هذا ما احبه يفسد السماع الصوت ويفسد يا <تصفيق> يبرب انا رأيت هذا صار اشياء فيه <تصفيق> طيب انا لا. اريد اسمع صحيح وانا ارى ترى اتبهو ترى ارى هذا من العقوق مع الوالدين يعني يصل الى هذا الحد ما اريد يعني انا لا يسمع صوتك امك تريد تسمع صوتك ما ترسل لها رسالة اس ام اس أو ترسله هذا. لا في Messenger. إيميل. دكتورك. لا أقول بعضه. <تصفيق> لا جيد. أقول تسمع صوتك. الوسيلة ما بالعكس هذا أحسن. تسمع صوتك وترى صوتك. هذا جيد. لسنا ضد هذا. إنما أنا قصدي الذي صار يتواصل مع أمه وأبي خاصة مع زوجتي لا بالكلام. ما شاء الله هو يعني خيركم خيركم لأهلي هكذا ويطبفك ايه ما شاء الله اما مع أمي و يرسل اسم اسم اسم اسم هادي يسمونها او ايميل او يعني ماشي ها يجب تسمع صوتك تحب أن تسمع صوتك نعم لله نفسه ايه و لله نفسه سبحان الله تحب يسمع صوتك تسمع الدعاء نعم فالقصد تقبل على القرآن الكريم إقبال محب تلهف إقبال راغب مستأنس ها إقبال إقبال هذه ما نحن الآن تجد أحدنا يفتح ده يقرأ القرآن صفحة كذا إذا قرأ في اليوم جزء يعني ما شاء الله يظن الناس صار محسنين صحيح ولا لا والله وما هي قراءة التي بنامح لأنك أنت تفقد لي شيء مناقس وتقلد من منا يفعل هذا في الصلاة في صلاة الليل الناس ما يجي صلاة الليل صلاة الليل هذه صار سهر الليل عند الصلاة ينا هذا يكون هي سراء حرام على مسلسل ولا إيش يقول هذا فيلم ولا يعني شيء تعرفونه ثم يذهبينه ثم تروح الفجر وتروح المسل. هذا ما عنده مشكلة جيفة جيفة وهذا هذا الذي حاله هذا مثل كاف فارسان جيفة في الليل تجد في النهار حمار حمار في الليل جيفة حمار في النهار وجيفة في <تصفيق> الليل يا ميت والله سبحانه وتعالى يناديه وهو الغني اسم هذا عجيب والله يكون. يا من اذن <تصفيق> الغني ينادي فقير ها المستغني الغني والذي الأمر الامر وينادي المفقير والمحتاج والمجرم والولد والقوم تعال هات اطلب تعال ما يحتاج لا جواز ولا تأشيرة ما يحتاج شيء ولا رسوم ولا شيء لكنها ثقيلة على النفس لأن هذه النفس ما روضناها على ذلك يعني قليل الله قليل الله تكلم عن الناس بشكل عام مصلمين ماذا حمزة دي حجلة يا خلاح تفهم دقيقة يا شيخ؟ طيب السؤال الأولى يتعلق ب إطاعة قاعة ولي الأمر الأم. <تصفيق> من ذلك اللي هو الانتزام بالقوانين والالتزام بالنظم الخاصة بالبلد مثال على ذلك إذا شخص مثلا يطيع قوانين المرور في البلد بإشارة حمرة إذا إشارة حمرة والقطاعة هذا يعتبر مصالح وإذا ما في إشارة هذا واحد هذا واحد <تصفيق> <تصفيق> مثال آخر مثال آخر الحكم بما أنزل الله إذا حكومة حكمت بغير ما أنزل الله هل تدخل ضمن هذا الأمر ولا أو لا وبالتحديد في حكمة البلد اللي احنا فيها أما بالنسبة لي الطعام أنت إذا كنت في أي بلد في أي بلد ومثال على إقزام بالحقك هذا المثال ما لي جاء فلابد تطيع بالمعروف إنما طاعته بالمعروف لا طاعة المخلوق بسعة الخالق بل حتى لا أخفيك يعني هذه جيد كانت شوي شديدة حتى لو دخلت إلى بلد كافر بقصدك واختيارك، وهم أدخلوك بعقد أمان، وهذه تأشيرة وإقامة عقد أمان، فأنت نفس الشيء تطيع بالمعروف، تفهم بالمعروف؟ يعني شيء لا يخالفه، فالشرع، عارف يا أخي بالمعروف. وإلا لماذا دخلت أخرج في عقد رضي الله أرتي أخي كريم لا بد من الطاعه بالمعروف لذلك الصحابة يعني لا بد الدليل على ذلك صحاب رضي الله عنهم في جولتهم الأولى أو الحبشة هم كانوا في دولة كافرة ولا لا كانوا يطيعون الدولة بالمعروف ولا لا <تصفيق> نعم عرفت هذه الأولى واضحة أبو هم مسألة الثانية وهي إيش مسألة الحكم غير ما أنزل الله إيش أذان حكم أنزل الله هنا هذا <تصفيق> نعم نحن لا نكفر هؤلاء حكامنا أو الحكام مسلمون وإن كان فيهم كفر وإن كان فيهم ظلم وإن كان فيهم فسق لا نكفر. عرفت أخي ما هم فيه كفر يعني خاصة عينهم لا ينقل على الملة. لا يخرج من الإسلام فأنت تطيعهم بالمعروف أيضا بل شيء آخر بل ينبغي يعني نحن نتدين هذا تدينا أن هؤلاء نعتقد ونؤمن أن هؤلاء ولا تأمر تدين وليس نفاقا كما فعل السياسيين في الظاهر شيء وإذا خل بعضهم إلى بعض شيء آخر ما يجوزها. أنت الآن الحاكم تتزين تتقرب إلى الله يعني تزين إنه هذا هو ولي أمر حاكم وأنا أطيعه بالمعروف. وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا وأن كان. فطاعته واجبة بالمعروف. هذا السلفيونات السلفون ما عندهم نفاق سياسي وأيضاً ليسوا خوارج عرفت يا أخي وأيضاً لسنا نحن علمانيين وديمقراطيين. منجد السلفي، هو منجد الإسلام. أنا. لسنا خوارج لا نخرج عنه، ولسنا أيضا من السياسيين المنافقين اللي تلونون تتظاهر شيء وباطن شيء، إنما بالعكس عندنا إخلاص، صدق في نصحهم، في يعني موقفنا منهم. أنا لا نفع. أفياخي، <تصفيق> <تصفيق> وأيضاً لسنا علمانيين وديمقراطيين وهذا لا. نعم. بساني شو شو؟ ها. لأنه كثيرون. بالمعروف. يمين and the story of that red lights is it still بالمعروف؟ يعني. يعني أجمع شيء أجمع أفضل بالمعروف يعني. لا يخالف الشرع انتبهوا في شيئين اثنين ربما ايضا هذه الجديدة عليكم او لعلكم سمعتمها لكن لا بس الناس يظنون في مسئلة الحكام بالمعروف بمعنى انك انت لا تطيعه الا اذا جاء الشرع وامرك فيه بطاعة صحيح ولا؟ لا في مسئلة الحكام يقول بالمعروف تطيعه ليس هذا فقط هذا واضح في كل شيء هو امرك به لا يخالف الشرط <تصفيق> <تصفيق> لا في فرق لا في فرق انتم تفرقون يعني هذا شيء زائد يصبح أو أمر إيجابة أو استحباب يعني واجب أوسع هذا واضح صحيولي ولا نعم واضح يعني أو في المباح لكن في أوسع معنى أوسع أنك تطيع في كل ما الذي هذا أوسع إذا ما خالف الشرع أي شيء ما خالف الشرع تطيعه طبعاً للحق الآن مثلا كل هذه الآن لأن هذا كله مبني هذا الأمور هذه الأمور الإدارية اللي عليها الحكومات كل في هذا إذا شيء لا يخالف تطيع ما تقول يا أخي هذا ليس من الدين بعضهم هكذا المتحمسين والجماعة ومن لم يحكم وهم تجدهم أذن يحكم غير ما انزل الله لكن هو حلال لهم عندهم شركة حلال <تصفيق> أما الآخرين الحكام لا شركة حرام عندهم عجيب هم يحكمون غير ما شاء الله هذه كهرباء مثلا شركة كذا تدفع هذا يحكمون غير ما شاء الله بعض الناس عندهم هذه العقلية وهذا إيه هذا شيء لا يعارض حكم الله فهمت هذا لا يخالف هذا هو يعني أنت تريد في القرآن الكريم إنه يعني الكهرباء هذه مباحة وجائزة ومشروعة والفواتير كلام فارغ هذا هو يريد هذه الصورة يعني هذا ما يجي أما القرآن الكريم أو الإسلام أو الشرع عطاقة واحد واحد يندر تحتها آلاف الأشياء من هذه أنك تطيع فيما لا يعارض الشرع لا يخالف الشرع تطيع فيما طاعته وواجب عليك يعني طبعا كل أبويين وكل حاكم، أيمتى؟ أنت الحاكم أي شيء أمرك شيء ليس فيه مخالفة للشرع لا يخالف تطيع يجب ولا تقول والله أيش الدليل؟ ما هو حاكم هو الأمر وهذا لا يخالف الشرع إذن يصبح واجب. فكل ما هم يسنون من قوانين لا تخالف الشرع فطاعتهم واجبة. اه <سؤال> كل هذا ما ادري اللي علئ ابنت ولا لا نستنى ان شاء الله ان <سؤال> <م>? شاء الله كلام طيب ولا شيء اا اي صلاه اا صلاه يعني هنا ركوع اا شيء استغفر الله بيان الله وبحمده هو ضعيم لا صحيح لا صحيح صحيح الحمد لله بحمد الله وفي سجون سبحان ربي الأعلى وبحمده ممكن هذا ثابت هذا الاختلاف تنوع يوجد أذكار هذه الأركان يوجد أكثر من صيغة. هذا الرجل سامساجشي نزل عن باني ليت ضعيف أو ما أدري. ضعفه بعد ذلك أينه لا أدري ما عندي علم. لا بأس أخبرونا نستفيد أنا ما عندي علم الله. لكن موجود في السفد الصلاة <تصفيق> السفد الصلاة موجود صحيح أما بعد ذلك ما عندي علم أين هذا؟ مستر عشير مستر عشير أين الضعف هذا؟ لكننا قمت بأكله إلى بدا طلبه ألا ضعفه لا أعلم لكننا نعلم إلى أن عندنا صحيح بأس <تصفيق> العبد إذا جاع سرق وإن خدنا زنا لا ن هذا لا, لا يصح غير صحيح لا لا ليس ليس حديث أصلا يعني هذا يقولون للعبد عربت العبد لكن يطبق أحيانا بعض أشياء للمواخذ المسلم غير ملتزم ويجري المظاهرة زي ما تفضلت لما حكيت المظاهرات لا م. هذا بئس بئس بيس المسلم اللي تحركه م. شهواته بس وبطنه وفرجه م. أما تجده لا يغضب إذا رأى الشركة كفرات وانتهاك لحرمات لا حسن لا يتمع على الرجل ولا يغضب ولا يتحرك لكن لو مس جنابه ولو مس مسا خفيفة ولو بس مس يغضب لو مس بس مس يغضب للأسف يعني هو يغضب ل ل نفسه في مصالحه الشخصية لا يغضب لله يرى الكفر والشرك يقول هذا رأي, رأي آخر شخصية. أو حرية شخصية الرأي ورأي الآخر طيب وعندما يتكلم في قبيلتك ما في حرية شخصية لا هذه خطوط حمراء ما يغضب أما في حق الله ما في خطوط حمراء عوذ بالله عوذ بالله السلام والسلام جزم الخذلان The natural resources, some say, natural resources of the country, should be only under uh, the government, not any companies. Is this correct in Islam? Yes, sir. For example, the natural resources of the country should be under the government, not any companies. This is this correct in Islam? Yes, sir. For under the companies. Is this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 <تضحي> لا تجاه. مش زي امتيازات التنقيب. معروف ما فيهم نعم. The franchise of mining or exploration is usually given by the government. but maybe. لا وجي أذن ولا؟ شجرة ما حيقطع. والله شجرة جت في بالي. <تسحين> في ربش ربش في كنا في المكان وضعوا أخوة وكذا الذي يقطع. هذه محميات؟ إيه محميات نعم. فكل شيء يعني ب. اذني ما حلي استطيع على شيء الان من دون هذا هو اه بتروناس يا بتروناس كثير ناسي كل شيء ما بتروناس وين دائما بتروناس سلام في نفس هذا ال... في صور اي سي سي وين هذي <تصفيق> <تصفيق> <أدي> بتروناس اصلا, أصلاً الشركة هذي للحكومة صحيح كلها اول <أو كلها مية اه حكومة بالترسل اه كويس <تصفيق> <أش> انا جيد ايوه جيد وهي شركة ناجحة يعني ان شاء الله كأنها كلت انت في اي طابق في بتروناس اه افتسابين <تصفيق> <تصفيق> افتسابين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Oh, satu lantai takkan. Macam, macam tapak yang? 88. Sama ni, sama oh. ni. 88. Mana adil? Tiada, ini kesal. Sudara seorang. Ah, tak. Uh, tak. Uh, Kawan aku anty 82, 82. 82. Uh, never been to 88, 88. 82. Uh, the President's office at uh, 82. Um, oh, ada Rais. Oh, Rais. Rais. Rais. Rais. Rais. Rais. Rais. Rais. Rais. دانسي حسن مريكان دانسي هو ايتام بني محمود مريكان سلام نحمد الله از ناد محمود مريكان يعني هي في طابق هي 88 طابق هذه الشركه هي في ارتفاع غلط الا بتر هذه اعلى هذه العماره اكثر والله صحيح هي ولا هذا كل كل كيان فخيدي كله 8-8 اي هذا الاخ اه كله ايوه ما شاء الله نحن فقط يسمحوا لنا الى هذا 44 أو 40 ايش لا 45 هذا التور اوه نفتح برده 47 و 41 و 42 ايه هكذا هذا اللي متصل ايه ايه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 Nah, nama mana ni? Nanti anda next workshop. You cannot enter. You have to be a club member. Oh. Selamat malam. Khasi ahli. Khasi ahli. Kena jadi. Kena jadi. Kena jadi. Kena jadi. Kena jadi. Kena jadi.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 أعمال كل عمل، صح. بس متى يستشعر العبد حبه؟ هذا من خلال يرى أن الله يوفقه. صحيح يوفقك. لأنك أنت إن أحببته أقبلت فهو يسددك ويوفقك. كنت سمعه. إيه الحديث ثم يعني أشفق. من هذه العلامات أن تلتزم ما أمرك به، وتحب ما يحب، الله يحبك. أيضا من العلامات أن الله يكتب لها القبول، فكما يقال الحديث. حديث. يحبه الله يحبه. أحب أخواني هذا جبريل نادي. إلى السماء. إلى السماء. ثم هذا الله يحبنا. عندما يموت إلى هذا الشخص فترى مثلا ملامح الإمام الوجهة أو على الجسام فهل تستطيع تحكم أن هذا حسن خاتم وأن هذا أين هو سوء خاتم هو إذا كان رجلا صالحا في حياته فممكن هناك علامات علامات حسن السنة ممكن أن نتقول هذا حسن الخاتم حسن الخاتمة هناك علامات يوجد يعني منها ما جاءت أدلة به، مثلا بالعموم إذا مات على طاعة، فهذه نعمة لله سبحانه، أو مات عقب طاعة إذا، سواء في طاعة أو أداء طاعة، عرفت مثلا؟ لا ما أستطيع أود الله هذا هذا سوء خاتم. خاتمة، سوء خاتمة أود الله. من عطتك كان في القطاع من الدنيا, الدنيا. من نعم لا لا أوعرفت يا أخي فهذا ال... أن يموت مثلا أن يلتقى بالشهادة آخر كلام من الدنيا يعني أن يموت برشح الجبين مثلا أن يموت ليت الجمعة ويوم الجمعة هذا كله إذا كان صالح Jangan lupa untuk berakhir tentang Tabitha R наход. Jangan lupa diome obis horses pada huwagaan Shoji Pension. Di manaulah 발�am diye akan dic vertik Hijabat... Jangan lupa nyaman bayi, Ya memorized bagi kepada Allaikum Сп mata. Elатели Detong Chinese Pension. Saya ingat dengan bertahan Это adalah ina menolak pada huwaja board orini fue normal untuk menurut kepada itu tidak ada di نعم. عندما تقول أن هذا شخص عنده شهود خاطب هذا دليل النوع نرجو له نعم له. نرجو نعم نرجو لا نقطع لا نرجو. لكن هذه من علامات نستبشر من الآن يعني. هذه معاد بشارة أو حسن خاطب هذه بشارات. هل شهود الله في أصلار؟ تمشوها ذا وياه صحيح. أي صحيح؟ الناس إذا شاهدت لكن هذا العدلاء مش اي واحد يأتي ناس جربانين يشهدون لا شهدونه بالصلاة لانه لا كيف يحصل لانه في العام ما نعرف في بعض البلاد يقول يقولون ايش علمتم تشهدون وهو يكون فاجر اصلا الميت يكون فاجر لكن الان موقف عواطف الكل يقول نعم نشهد نشهد واغلبهم منافقين نفاق اجتماع قصدي يعني كذابين مش مساله لكن هو راش وهذا يعني العداله شو هذا عدل تماما هنا نعم هنا هذا المحك صحيح نفس الشيء شيء هذا عدل يعني نفس الشيء وليس هكذا عم... يعني عامه الناس والمسألة هون ثلاث لا ابو الحواري السنه الناس اقل من الحق ما يلزم وإذا كانوا ينطقون بالباطل والله بالباطل والله هم تجد الآن كثير منهم يعني كما قال بعضها العلم الساكت وعن الحق شيطان أخرص الآن صار عندنا شياطين نططق شيطان ناطق ليتهم بقوا شيطان أخرص أخفك شوي <تحدث> أخفك شوي <تصفيق> جايك أنا صرت تططق عليهم الليبراليين في السعودية خاصة الآن كان يعني الشياطين كانوا هم شياطين كان شيطان أخرص الآن صار شيطان ناطق الآن صاروا شياطين نطق هو يبيضاط فيعني يتكلم وكان يسكت أما الآن ينطق بالباطل هذا أشد من أنه يسكت عن باطل القف والنطق بالباطل أشد هذه مشكلة فليست يعني العامة العامة لا يخذ غير معتبرين حقيقة حقيقة العامة هؤلاء عامة ليس لهم أي اعتبار في هذا إنما ينبغيهم يكون وراء أهل العلم تعرفت يا أخي فالاعتبار لل... لأهل العدل تعرفت من هم من أهل ال... الاعتبار فعلا أما العامة هؤلاء عاصة تأخذهم وعاصة تجيبهم العامة تأتي ريك يذهب هناك تأتي ريك ما عندهم شيء ما عندهم عامة إنما الاعتبار لأهل العلم أو لا هم ال. شنو البتة الأخيرة كان مقطع عن رجل داعي سعودي توفى الله في أحد المدن وكان أوصى نويفن في مستقراس مدينة اسمها ما أدري. فلما خرجت الجنازة خرج معه قارئ. قارئ صور. قارئها ورأيت المقطع. أين؟ نعم. أنا ما رأيته 350 قرأ... كيلو طائر تبع على الجنازة أنا قرأت فقالوا أنه هذه من أعلامات حسن خاصة الله هو كالغرب الداعي نرجو له نرجو له أنا قرأت ما رأيته أنا رأيته قرأت أنا رأيت. في اليوتيوب نزل نعم نعم ونزل على وين شفت خلينا نشوف في أي تحت فيه. أي طائرين بعد ننزل كذا ها خلاص أرى سقرنا ونحن نتبع شخصا شا... نحن وانو مسلم سكولا ذاكري Passed away in Saudi Arabia, and his uh, funeral was followed by a bird. And the bird is not from the environment of Saudi Arabia. What bird, Subhanallah? So, I don't know. Is it from another country? Strange, yeah. Oh, no. What a strange bird, Subhanallah. That's why, yeah. Was <laughs> it a strange bird? You saw him? Ma, oh, what is A <laughs> bird. ما شاء الله هذا جوال صغير يعني في كل مكان مثل المكان. هذا الان شيخ الآن زي هذه مباهرات الشيعة أبو سوبل. موجودة. شيخ. أريد أراها والله. يوتيوب. والله في المدينة خمسة صفر. آلاف سمع. آلاف يشيخ. سبعة آلاف. الناس ساروا متخصصين في التصوير هذا. لعنة آلاف شيخ. يعني في حادث يحصل. في حالة حصل بالسيارة والغلب والعني بيت أرجل اشتظر وتالى بطلب ليه لأن الناس يستطيعون التصوير يستطيعون التصوير يعني ما يركب الشيخ صلى الله لكنهم يستطيعون التصوير ولا يلقب الشهادة ولا هذا الشباب اللي ينسى صلى الله عليه وسلم <تصوير> الله يعليك صلى الله لسه عظم؟ <تصفيق> واحدة ومشناعين لا لسه عظم <تصفيق> يعني صارت حالة دائية ومصلنا خمسة نعم أولا واحد هو رجل عن رواد المسجد رواد الكبير مولا عثمان بسيطة خالة وقربك يسلونهم مولا عثمان مولا بقوله ايه معروف نعم <تصفيق> شيح سبحان الله هذا رجل عن نرعب يعني كثير كل مزيد أغلب هوقعات <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فترة ال فترة فترات ما حد يذهب المسجد صعبة الروحة مش هو فكان يأذن في يوم من الأيام الشيخ أذن الفجر ما خلى الفجر بعد الأذان ما تدخل المسجد شكل صورة أخرى هذا أيضا هذا جيراننا قريب يعني على بيتنا هذا سبحان الله كان جاء يعني شارع من الخمر بعد جاء للبيت سكران ودخل جلك الله الحمام عمان. سقط فيها محت. هذا هذا شوف كيف فذلان والشوف سبحان الله يعني صلى الله سلامه إذا يكسان يسأل بسم الله حسن ختام شيخ الأمتال هذا الجابة أخونا جلال لس هذا الرجل مات يعني على ناصر هو من أهل <تصفيق> القبلة لا هو نهل القبلة مسلم على الاعتقاد اعتقاداً يعذب ما شاء الله له او <SSSSSS's> إن عزب عزب عزب عزب المشيئة لكن هذا سوء خاتمه يعني ايوه يعني انا والدي رحمه الله من فضل الله عليه توفي في المنزل توفي الله وهو رافع يديه لتكبير الاحرام الله اكبر ما شاء الله رحمه الله ما شاء الله ذهب رحمه الله طبعا والدي ما شاء الله فضل الله خاصة في السنوات الأخيرة يعني في المسجد كثيراً، رحيم ومسفه ف... يعني هو أول واحد يدخل المسجد وأخير واحد يخرج، إيه نعم حقيقة ما شاء الله فكان دخل المسجد رحمه الله دخل مبكراً و... صلى كان صلا الظهر صلى الظهر ويعني جلس ينتظر الإقامة كالعادة أو شعر بثقل كذا، فإيش قاله وقالي نفسي قال أذهب أجدد الوضوء حتى أتنشقت يعني هكذا يعني هو رحمة الله، فصحح الله ذهب توضأ فعلا ومتوضئ إنما يعني يريد نعم وجد نفسه هكذا متعب وفي ثقة في صدري أو شيء ذهب وتوضأ وجد الصلاة قد أقيمت، فدخل في الصف وقف أراد أن يكبر صعب الحين ما الله إيه الناس ما انتبهوا عليه يعني بقي إلا بعد أن دخلنا لا إيه نعم وأخواني قدر الله يعني مسجد كبير طبعا له مدخلان فعادة من هذا الباب من جهة البيت يعني تعرف الناس فهو عادة بيقف يعني منه. حتى أخواني ما يدخلوا كانت اثنين أخواني موجودين يعني هو كان هناك ساقط ما يعرفه لأن هناك في الطرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ بل يعني أخذوه حملوه أخواني ما يعرفون الناس رحمه الله نعم فنقول أقول يعني لا هذا الحصد يا أخواني إنه الـ الـ من عاش على شيء ما عليه هذا في بعض الناس زي رجل أمريكي بسعيني مسلم في اليمن كما تدرس السعودية يدرس العايش والسعودي أنا لما جدي توفى قبل كان كريستيان مسي نصراني توفى وقبل قبل ما أسلم بس بول الحمد لله. يعني هذا شانه <تس word> يعني الإنسان ال... لذلك دائما يعني لا يدري أخواني من نيته متى تأتي لذلك يحذر يكون على طاعة لا يزلي متى تلقيق. يعني والد رحمه ما كان في شيء. دخل ما طبيعي يعني ما في شيء. لكن أجل فالقص الأكل سين يكون على الطاعة وهو دائما يعني في طاعات فسيموت على الطاعة. إن شاء الله. <تصفيق> الله ما يخذلوه. والله يا أخوان الله يحب عباده يحب لهم الخير يعينهم يوفقهم يسددوا أما المعصي وعياذ بالله طبعا هذا كما تقول هذا هو خمير والعياذ بالله صاحب خمر لذلك مات على ما يحب عياذ بالله جسو السلام جسو السلام جسو السلام شخص على المراتب إذا كان بالنسبة للعلم التقسيم بالنسبة للعلم فمن العلم ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي كما نعرف ومنه ما دون ذلك فأما الواجب العيني فهذا يجب على كل مكلف فإذا الإنسان مثلا بلغ فيجب عليه على الأقل الآن مثلا الصلاة كمثال. والصلاة كما نعلم هي شيء يتكرر وفي اليوم خمس مرات فيجب عليه وجوب عيني أن يتعلم ما تصح به صلاته على الأقل صحيح ولا لا وهكذا جاء رمضان هذا سنة مرصية إذا عنده مال يريد هذا بالحج وهكذا وفي شيء لا ينفك دائما أبدا التوحيد أبداً. الإسلام كله ما يصح إلا به هذا هو واجب الواجب هكذا تقيده بما لا, تصحه لا, لا, لا تصح العبادة به لا يجب لا تصح العبادة إلا به فيجب تعلمه حتى تصحح عبادته ثم دون ذلك الكفائي تعرف يقوم به مثل العلم والتبحر وكذا. هذا العلماء والمستحب أشد وهكذا هذا بالنسبة للعلم أما بالنسبة للطالب العلم في هذا الزمان أنا أعتقد في هذا الزمان من وفقه فقه الله لطالب العلم والله أتاه هذا الفضل وهو أهل لأن يبرز وينبغ وينفع به فهذا يجب عليه خاصة إذا في منطقة لا يوجد أمثاله ولا يجوز له يدرس لا هندسة ولا طب ولا ايش يسمونه هذه اقتصاد ولا <تصفيق> ثانية اخرى ولا علوم بطيخية ولا علوم يعني ايش يسمونه قضاء ايش يسمونه هذا اللو ايش يسمونه قانون, قانون. ما دي ماذا تغيب عن رأسي قانون ولا صحيح اخوان تبه انت الان بل انا اؤمن اضيق من هذا يعني اذا في الاسرة الواحدة مثلا أنتم أسرتكم خمسة ستة عشرة اللي هو الآن للأسف،, للأسف أنا أتمنى وهذا من مشروع أسرة صالحة أتمنى ينبغي الأب ونحن أباء لأن ينبغي هذا نفكر يا أخواني ونعمل يعني على الأقل أنت الآن ليس كل أولادك سيكونوا علماء وصحيح ولا لا أو يتخصصون خلني نقول هم صالحين لا بد يكون كل واحد صالح لكن نتكلم عن تخصصة ما ي... كلهم نجعلهم في الهندسة وفي الطب وفي الدنيا والصيدلة والاستفصاد وال... يا أخي على الأقل واحد منهم لا بد إيش يتخصص عن شرع كثير من الأباء لا يفكرون بهذا ولا يعملون بس همهم دنيا خيركم أنت عدمت فأنا نعلم عرفت يا أخي هذا أعم هذا أعم هذا هذا كل واحد لكن أتكلم تخصص بمعنى يكون يدرس علم شرعي هذا خاص على الأقل هو يكون شيخ الأسرة شيخ الأسرة تحتاج إلى من يعلمها ونعم وكذا وإلا طيب لماذا نحن لا نخصص واحد من الأسرة لطلب الحين طبعا نخصص من هو أهل أيضاً ليس يعني هذا يشوف من ينبغي بغي هو يزرع يغرس هذا وحقيقته حتى إذا نشأ حسب ما ندب إلى هنا أيضا في الحي في القرية وهكذا عرفت يا أخي هذا من وأيضا أنا أرى من هو فيه هذا الشيء لا يجوز له أن يضيع نفسه في أشياء أخرى يعني هذا يعني الله كأنه يعني يريد أن يستفيه وما يريد لأن أنا العلم خيركم من تعلمتم. ربي أخواني على. والآخر الذي هو المحل وهذا من يريد الله به خيرا. الله ربك خير متى لما تبغى ما تريد. قول ينبغي هذا يجب والله أنا أنا أعتقد هذا. أنا أعتقد نقص كبيرا كل الناس طايحين في الدنيا في الدراسات الد. Tuan, ini tidak menghalang jika seseorang berkecimpung dalam penyelidikan dunia ini, akademik atau eksperimen, untuk menjadi seorang ilmuwan. Tidak menghalang, tetapi jika dia boleh, tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, tidak mudah. Tuan, يقول لا مفروض يتفرغ لي يصبح هذا يعني متخصص ومتفرغ لهذا حتى الله ينفع به تيمبو تعرف ييمبو يبرز يعني نابع إشي يقولون يعني يبرزه واضح هذا ما زلت فهمت يبرز تميز تميز <تصفيق> <تصفيق> عرفت يا أخي وليس عادي هذا <تصفيق> <تصفيق> عادي هذا أو في الشديد إيه نعم يميطخين أحسن كذا يصبح مدرس بمعنى أهل أن يسأل أهل أن يعلم هذا هذا هذه هذه العلامات أهل لأن يدرس يعلم أن إذا استفتي استفتأ هكذا هذا إيمان وهذا في النساء أيضا إيمان في النساء كبير بنات يعني القصة ديها أعرفت يا أخي هكذا هذا راجع أحيانا للشخص أمكاناته أحيانا للمنطقة إذا رأينا المنطقة ما فيها يعني أحيانا أنا بعرف قرى مثلا كنت أزور قرى مثلا في بعض البلاد ما فيها طالب علم واحد إذا مات عندهم ميت يجيبوا شخص آخر يغسل ميت صحيح هذا موجود الآن إلى الآن مثلًا على كمثال عفوا أنا جيت غسل نعم هنا أنا رأيت هذا والله لماذا ما قرية كلهم المفروض القرية الخيرين لكن نحن للأسف تفكيرنا كله في الدنيا ينبغي هالقرية هم ينظرون في شباب القرية يهيئون ويعدون اثنين ثلاثة حسب متى وهؤلاء يخصصون لهم أنهم يدرسون دراسة شرعية يرسلونهم إلى مواطن العلم إلى جامعة إلى بلد إلى حسب ما في بأس ثم يرجعون يجنسوا أنتم هنا تعلمون أولادنا تعلمون ما فيه حتى بعض كثير من الطلاب الآن يدرسوا علوم شرعية يترك قريته ويذهب إلى المدينة لأنه يريد حياة ناعمة يريد الدنيا ويريد الراتب وما ما بغى ابتغى بذلك وجه الله يعلم الناس ينشر الخير وإنما يريد الله دكتور هو حتى يكون له غرفة ومكتب تعرف دنيا و... ويترك قبيلته أو أسرته أو جماعته أو قريته ومساكنه لا يحتاجه هكذا عرفت يا أخي يعني long stand <laughs>